في قول الله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن قال أحسن بي أي أحسن إليّ وقال تعالى وصدق بالحسن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن قالوا الحسن الجنة صدق بالجنة وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قال ثعلب الإحسان هنا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 قول باللسان عمل بالأركان تصديق بالجنان يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان نونات خمس هذا الإيمان حقيقته أين؟ التصديق الوجداني يعني عمل القلب كلما يزيد كلما يزيد الإنسان خشية كلما يزيد إيمانا كلما يزيد توكلا يزيد إيمانا كلما يزيد إينابة كلما يزيد إيمانا أعمال القلب هنا يقول المناوي عبارة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 مشكلة ان في خبت في القلب يعني خلصنا من حظ النفس النفس عايزة تتسلط على العمل خلصنا من كسل النفس فأبرمنا العزم ويف على فين بقى القلب تعبان القلب في آفة فعشان كده ما بيحس، فيحتاج الى ان يصفي قلبه يقلب قلبه على حتى المنورة اللي في القلب القلب فيه كده وفيه كده فيه نكتة بيضاء وفيه نكتة سوداء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 جعل إياه عاقلاً لا معطوهن ولا سفيهن حتى يمتاز عن سائر الحيوان. قال إن هديناه السبيل. قال وهديناه النجدين. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد. دي القاعدة. أما الواصفة فهي لقسمين. الأحسن هنا على قسمين والمن على ست شعاب. الأولى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 وهذه ثمرة العلم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يبقى اللي بعد كده وخدم لكم الترتيب أسلم جعله من أمة محمد من علي بالقرآن وحفظه وبعد كده من علي بفهم القرآن وبعد كده من علي بالعمل بالقرآن والعمل بما علم المنزل السادسة إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده الدعوة وصلت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 كيف تكون محصنه؟ ما حظ العبد من هذا الاسم؟ كيف يدعو الله تعالى باسمه المحسن؟ أولاً المنزلة الأولى منزلة الإحسان مع الله يقول الله تعالى: وبتغ في ما الله الدار الآخرة ولا تنسى مصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى أول حاجة دي أحسن كما أحسن الله إليك. راقب ربك.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 فحق ذلك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمش. الإحسان مع الله يكون بمواجهة الملمات بالصبر عليها. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجرة ماش الصبرين. قال فإن الله لا يضيع أجرة المحسنين. فمواجهة الملمات بالصبر عليها هذا يحقق معنى الإحسان وذا حظ العد من هذا الاسم العظيم.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 معاملة المطلقات او من ينوي طلاقهم تلاقي ربنا يقول الطلاق مرتين فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان في نص في المعاني اللي هو ممكن فيها يعرف يلعب على المرأة كيف ما شاء يبتدي يضر بيها يجعلها كالمعلقه واعلم فخلها تركبه وانا بقى حوريها الايام الفل وهكذا ويقول سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء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 العلاقات الاقتصادية يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن إن الله يحب المحسنين التحاور والتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب يقول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا أبدا أبدا نحن نعطيهم وجهة طيبة عن الإسلام فحسن التحاور بين المسلمين وأهل الكتاب هذا من الأمور التي تبليه الإحسان مع الخلق، فيصل إلى هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى منزلة الإحسان. الحوار الفكري والتواصل الثقافي، يقوله. وقل عبادي يقول التي هي أحسن. دائما في الحوار الثقافي والفكري دائما أبدا قل التي هي أحسن. حبيبي في الله لو وصلت إلى هذه المنزلة الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق.